معنا ل ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة في فقه البيوع كنا طبعا فقه البيوع مهم لكل الناس أ ن تدرس فقه البيوع و أ ن يتعلموا فقه البيوع لماذا ل أ ن ه يتعين ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا مارس عمل أ ن يتعلم فقهه وده يسمى فقه ا ل أ و ل و ي ا ت فقه ا ل أ و ل و ي ا ت يعني الرجل المزارع م ف ر و ض يبعاد فقه ا ل ت ج ا ر ة وفقه المساقات وفقه وزارها وغير ذلك الرجل التاجر الذي يبيع ويشتري يجب عليه أ ن يتعلم فقه البيوع الذي يريد أ ن يقدم, يقدم على الزواج ويجب عليه أ ن يتعلم فقه النكاح وفقه الطلاق وفقه الظهار واللعان تابع لفقه الصلاة والطهار لفقه ف نقول يعني فقه البيوع مهم جدا و باب مهم جدا ينبغي على, الانسان ان يعتنوا به عناية ينبغي على الناس ان يعتنوا به عنايه ة ي ن عاليه ل ى ن ان ا س ع ت ن و ا ب عناية ع ا لاننا ي ة ل نبيع ونشتري كل يوم فتكلمنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة وقلنا شروط البيع شروط البيع شروط الذي البيع ذكرها المصنف هنا س ب ع ة شروط س ب ع ة شروط ذكرنا في ا ل م ر ة في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة ث ل ا ث ة شروط منها ذكرنا ث ل ا ث ة و ر ق ي لنا أ ر ب ع ة س ب ع ة إ ج م ا ل ا ث ل ا ث ة اللي احنا خ د ن ا ه م حد يذكرنا بهم أحسن ا ل ل ه إليك ر و ا الرشد كون المبيع مالا طيب نرجع ا ن ي بها للرضا رجل تم إ ك ر ا ه ه تم إ ك ر ا ه ه على بيع سلعه كانت عنده البيع ينفع يا ابو علي ولا ينفع شيء في تفصيل اهل في تفصيل لا ا ل إ ك ر ا ه نعم <تصفيق> أحسن الله إليك او حاجه تانيه اذا كان الاكراه بحق جاز البيع وان كان الاكراه بغير وجه حق لم ي ج ز البيع وكنا ذكرنا صور للاكراه بحق, بحق حتى يذكرنا ب ص و ر ة من هذه الصور نعم يجبره يجبره, ولي اشهر اتلاشة اشهر اتلاشة يجبره يجبره على بيع م ت ا ع ه رجل كان فيه ناس د ي ا ن ة لهم فلوس عنده وبعدين أ ش ه ر إ ف ل ا س أ ش ه ر افلاس قال خلاص أ ن ا معنديش ا فلوس ومقدرش اد ا ل ح ا ج فولي أ م ر المسلمين طبعا ممثل بقى في القضاء وغيره د ه بيجبره يجبره على بيع م ت ا ع ه أ ي ح ا ج ة يمتلكه يتم حجر الحجر عليه وبيع المال بتاعه في المزاد خ ذ ا ل ل ك طبعا هو كده مكره يعني غ ض ب عنه مش برضاه ان ي ج ي ح ك ف خ ذ ب ل ك فهذا الوقت نقول هذا الاكراه بحق هذا الاكراه بحق فالبيع صحيح البيع صحيح اما الاكراه بغير حق حدد ك و ر ن ا ص و ر ة الاكراه بغير حق <تصفيق> نعم رجل صاحب نفوذ وصاحب سلطان خبالك مأمور مركز اه اه رئيس مجلس المدينة مجلس بالك اطلع خد ففي و شوية م ح ا ظ اطلع فوق ش واحد ز ي وخليك ر وبعد تقلع كده بقى عندي عادة تطلع ا فوق و جار او عنده ق ط ع ة ارض مثلا خمسين ستين ميه فدان وفي ح ت ة جار منه عايز يطمعان فيه دائما كده ف طمعكم شويه فعايز ياخد الفدانان اللي جار يقوم يكبر الرجل اللي جار منه ده ان يباع ب ا ل ا ي ا ل ف د ا ن ي ن نقول لو الرجل دا ع ن ى مكره هذا البيع لا يحل هذا الرجل ك أ ن ه سرقه لا بد لو في قضاء يحكم ان المال هذا يرجع الى صاحبه فهذا الاكراه بحق والاكراه بغير حق فقلنا هذا الشرط الاول والشرط الثاني قلنا الرشد لا بد ان يكون البائع او المشتري لا بد ان يكون رشيدا وقلنا معنى الرشد أ ن ه يحسن التصرف المالي راجل بيفهم في البيع والشرع فقلنا لا ي س ت ر ط فيه البلوغ ولا قبل البلوغ فبيع بيع السفيه باطل ي ع ل س ف ي ه ب ا بيع السفيه باطل ا س ف ي هو الذي لا يحسن التصرف المالي وضربنا مثال واحد يقول له أ ن ا ه ش ت ر ي منك لم اغزى ا ل ب ي م ه بتاعك أ و ه ش ت ر ي منك القطن بتوع الدمه او المحصول اه هاشتري منك الطن الرز مثلا بثلاث عشر ميه يقول ثلاث عشر لا لما كنش احتشر لما بيحصل ف ب ل ك فهذا رجل سفيه لا يحسن التصرف المال فلو ر ج ل البائع قال له خلاص اشتري منك باحتشر ت ي منك ن بحسر ق و لانه ه ذ البائع باطل هذا البائع باطل ا ل افتقد شرط من شروطه ان البائع رجل سفيه لا يحسن التصرف كذلك لو كان المشتري نفس الكلام يبقى البيع ض ا ط ل ويرجع الى صاحبه فكنا ل هذا الشرط الثالث الثاني. كنا ل كون المبيع مالا و إ ي يعني إيه معنى مالا إ ي ه معنى مالا معنى مالا هذا تعريف نقص بول ق منفعه لغير ض ر و ر ة فيه نقص ماشي、عب. لو درجه ا ل ا ل ت ع ر ي فنحن ا هم ناقص يعني في ح ا ج ة بس ه ت ك م ل ب نقول ك و ن ا ل م ب ي ع مالا نعنى مالا أ ن ه فيه منفعه م ن ف ع ة لغير ض ر و ر ة م ن ف ع ة لغير ض ر و ر ة طيب الخمر فيها م ن ف ع ة لا طيب م ن ف ع ة م ب ا ح ة لغير ض ر و ر ة م ن ف ع ة وتسكت من الغلط لا بد أ ن تشتمل على هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل ث ل ا ث ة معنى أ ن كون المبيع مالا لا بد أ ن يحتوي على هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل ث ل ا ث ة أ ن يكون ذو منفعه يعني يكون فيه منفعه هتشتري ح ا ج ة مفيهاش منفعه نقولك ل ا ل ب ع برضه ل أ ن المبيع ده مش مالا مينفعش ما ا ل أ ن ه م ا ت ه ش منفعه والشرط الثاني أ ن يكون مباح يعني منفعه مباح واحنا ضربنا مثال رجل بيشتري الخمر فيها منفعه ربنا قال يسالونك عن الخمر والميسر ك ل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ففيها منافع الخمر فيها منافع لكن بالركن أو بالشرط ر ك ن الثاني ا ل أو ب الثاني خرجت الخمر أ ن تكون أن يكون فيه م ن ف ع ة م ب ا ح ة إ ذ ن بيع المحرم لا يحل وخلالك نوع انواع البيوع الشيخ البيع المحرمة التي عليها الله سناتي هنا ذكر في حيد حبيب ذكر ا ل م ح ر م ة التي لا تصح فمنها بيع المحرم تشتري ح ا ج ة محرمه هذا لا يحل إ ذ ا كونه ذو م ن ف ع ة م ب ا ح ة لغير ض ر و ر ة لا غ ي ر ضرورة ل بد أ ن لا يكون ل ض ر و ر ة ل أ ن ا ل م ي ت ة فيه م ن ف ع ة و أ ح ي ا ن ا م ب ا ح ة لكن بشرط ش ر ط الثاني بقى انت بتكون ا ل م ن ف ع ة م ب ا ح ة ل ل ض ر و ر ة ف م ن ف ع ش واحد يشتري م ي ت ة واحد عنده كلب حراس ع ا ك و ر و كلب صيد وعايز يشتري له فرختين ميتين فيروح للراجل اللي هو بتاع الفراخ الامن الغذائي يقول له الديني فرختين من الفراخ اللي عندك الميتين يقول له مش هدهم لك الا بالفلوس يقول لا هذا بيع محرم هذا بيع محرم لا يصح لماذا لان هذه ا ل م ي ت ة فيها م ن ف ع ة اه فيها مباحه اه م ب ا ح ة الحاده لكن احنا قلنا لا بد ان تكون م ن ف ع ة و م ب ا ح ة ولغير ض ر و ر ة واضح الشرط الثالث يعني ح ا ج ة فيها م ن ف ع ة م ب ا ح ة ل ض ر و ر ة نقول لا م ن ف ع ش ا ما ينفعش بيعها ولا شرائها ف ا ب ر ك لكن لا بد ان تكون م ن ف ع ة م ب ا ح ة لضر... لغير ضروره لغير ة ضرورة. زي الماكول والملبوس والمشروب اي حد انت ت ش ت ر ي ه فيه ف م ن ف ع ة و م ب ا ح ة ولغير ض ر و ر ة واضح عارف يعني ايه غير ض ر و ر ة ولا خلاص نعد ا ل م س أ ل ة دي احنا بنقول م ن ف ع واضحه دي م ب ا ح ة يعني ح ا ل ا ت بقولك ل بس ا ل ا ب ح ه دي متكونش ا ج ا ي ة من ا ل ا ض ت ر ا ض متكونش ا ج ا ي ة من ا ل ا ض ت ر ا ض يعني انت يجوز لك ا أ ن ت أ ك ل ميته يجوز متى اذا كنت مضطرا فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلفوات الاضطرار ابيحت لك ا ل م ي ت ة نقول هل يجوز شراء الميته بقى؟ لا ل أ ن ا ل ا ب ا ح ة جد ايه بسبب الاضطرار بسبب الاضطرار فلا بد أ ن تكون ا ب ا ح ة لغير ض ر و ر ة لغير ض ر و ر ة ك ل ا م وضحت ا ت ص ل عن ا ل ن ه ده الشرط الثالث بقي بقي أ ر ب ع ة شروط الشرط الرابع قال أ ن يكون, الم... يكون المبيع ملكا للبائع أ و م أ ذ و ن ا له فيه حال العقد أ ن يكون المبيع ا ل س ل ع ة ا ل س ت ب ا ع تكون ملك للبائع أ و م أ ذ و ن له في بيعها حال, حال العقد خلاص هنذكر الحقيقه بالتفصيل الشرط الخامس حط ما هو أذن له العقد ما فنقول ان كون المبيع ملكا للبائع, ملكا للبائع او ماذونا له فيه حاجة ثانية قال القدره على تسليمه تسليم. الشرط الذي بعده م ع ر ف ة الثمن والمثمن م ع ر ف ة الثمن والمثمن الشرط ا ل أ خ ي ر قال أ ن يكون البيع منجزا لا معلقا أ ن يكون البيع منجزا لا معلقا اشترى ش ر و ط ب س ر ع ة الرضا الرشد كون المبيع مالا ان يكون المبيع ملكا للبائع أ و م ا ذ و ن له فيه حال العقد الشرط الخامس ا ل ق د ر ة على تسليمه الشرط السادس م ع ر ف ة الثمن والمثمن الشرط السابع أ ن يكون البيع م ن ج د ا لا معلقا به الشروط ا ل س ب ع ة لا بد أ ن تتوفر في البيع والشراء إ ن اختل شرط منها نقول البيع غير صحيح ذكرنا ا ل ا ر ا ع ا ل أ و ل الشرط الرابع يقول أن يكون المال ان ل ل م ا أ يكون البيع الشيء المباع ملكا للبائع أ و م أ ذ و ن ا له فيه حالة العقدي او في وقت العقدي فقال طبعا يعني في الاول نقول المعنى نقرأ اللي في في فاسمع فيه فما نقول نقرأ بنقوله نقرأ نقول طبعا الاول المعنى اللي الكتاب علشان ما اللي اللي موجود في الكتاب الاول شريعا كون المبيعي ملكا للبائع او مأزولا ما واحد يبيع حاجة الا اذا كان يملك بتاعه فالواحد اللي يبيع حاجة له بقول له يملك بينه وبينبعض بعدين تشبتش بينه وبينه بعدين يبيع يعني يعني ينفعش ذهنك منه كونه موجود مش ملكه يبقى كده البائع باطل اذا البيع باط فخيبالك نضرب مثال صغير كده رجل مراته خلع الذهب وعيناه. وعيناه فام واخد الذهب وقام بيعه خيبالك لها, لها ارض كم مراته من ب و ه ا وخلاص ت م ن ل ك ت ب ر ج ع فدام نصف فدام ثلاث ة ارات مباني نصف ر ت مباني المهم لها ارض ت ا ع ه ا خ ا ص ة بها ما ينفعش ج و ز ه ا يروح يجيب واحد يقوله تعال ه د ي ع ل ك اليه ا ل ا ر ا د بتاع مراتبه تخيب ب ل ك في الوقت ده نقوله ل ايه نقوله ل العقد بتاعك مش نافع لماذا ل أ ن ك ب ع ت ما لم تتملك مش ملكه ازاي تبيعه ي ق و ل ل ك قس ل م ر ا ت ب لا الكلام ا ده م ن ف ع ش وفي ه بيع بيسموه بيع الفضولي بيع الفضولي ان ن ا و ن ت مشيت في الشارع فقومنا انها م ت س ك ل حلو و ف كده فقلتلك ا خ رايك ما تشتري ا ل م ت س ك ل ده طيب انت قلتلي ماش نشتري ا ل م ت س ك ل ده كام قلتلك يمشي م ع ز بالفين وقالت انت قلت لي طب ما ينفعش بالف ونص المهم احنا اتفقنا. اتفقنا طبعا انا بعت ما ليس عندي ومش ملكي فالعلماء قال لك هل بعت ي القبول ده ص ح ة ولا ص ح ة قالوا هذا لا يصح لماذا لانه باع ما ليس عنده ما ليس عنده فلما يقول لك انت يصح لما اروح للمالك الاصلي واقوله والله يا عمي فلان انا بعت لبيت المتشكلي بتاعك ادك ا ن فان وافق خلصك العقد صحيح يبقى العقد صحيح إ ن ما واثقش يبقى العقد, يبقى العقد باطل فيقول ب كون المبيع ي ملكا للبائع أ و م أ ذ و ن ا له فيه يعني ايه م أ ذ و ن ا له فيه يعني أ ن انا أ ذ ت لك أ ن المالك أ ذ ن ت لك إ ل ن ف ت ي ليه الجهاز ده قلت له خلاص اتصرف فيه ا ل م أ ذ و ن قال لك ا ل م أ ذ و ن لهم في الشرع أربعة قال لكم معي. المأذون له في الشرع اربعه ل المأذون ة واحد انت ب ت و ك ل ه عنك تكتبله توكيل رسمي او غيره او بتوكيلوا استحدثت شفاهتنا خراب الزمن وغير ذلك فحب في المسائل بالورق الرسمي ان ا مثلا م ي جنيه ت انت ي لي ايه جاي مثلا السوق المحلة بهم كده اغراض من من, السوق او من او كده. فانت او او الوقت ده ايه؟ وكيل عني وانا ده في عني أنا م و ك ل و ك في هذا ا ل أ م ر ي ج و ز لك أ ن تتصرف في هذا ا ل ش ي ء الذي أ ع ط ي ت ك اياه الصحابي أن الذي اعطاه درهمين أن ي ش ت ر ي له شاتا فاشترى شاتا وباعها بربح ز ي ا د ة درهم ا شترى ش ا ت من ا ل س و ق و ب ع د ي ن د ه درهم ش ت ر ا شاتا و ب ا ه ا ب ر ب م زياده درهم شترى شاتا وباعها ب ر ب ه ز ا د درهم ي ن وبعدين ب ا ع ه ا الثلاثة ي ب ح ك ي ا د ه درهم كسر درهم جمعت ثلاثه فام شاري شاه ت ا ن ي ه بدرهمين وام رجل النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه الدرهم واعطاه الشاه ف د ع ا له النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ب ر ك ة فكان لا يتاجره في شيء إ ل ا ربح فيه فهذا وكيل وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فبيع الوكيل وشراء يصح خلاص ذا الوكيل ا ل ح ا ج ة ا ل ث ا ن ي ة الوصي, الوصي انا أصيد ب م اصيب ل ل ي ش خ م ع ن أ ص بمالي لشخص معين نقول هذا الرجل أ ن ا أ ذ ن ت له الوصي له اذنت ت أ له في هذا المال أ ذ ن ت له في هذا الشيء يتصرف فيه يتصرف فيه م انا أ أ ذ ن ت له ا ل م أ ذ و ن له الثالث قالوا الناظر مش ممكن افك ا ل ص ي ة أ ف ك ه ا أ ه ل ا ل ي م ن أ ن ا و ص ف لك بهذا المال حل ح ي ا ت حتى وانا ا ع ط ي ت ه ممكن أ و ص ي ه و أ ع ط ي ه له أوصيه وأعطيه, وأعطيه الشرعية يعني له بالك بالجهة الرجع في هبته في, في البلد ص ا و ي طيب, طيب نتركه ما يعني نقرأ سريعا نتركه نقرأ الملخص ع ه هنقرأه واحدة. إن شاء الله ا الكتاب واحدة شاء نقرأ إن الوصي ده أحسن فهنا الوصي أ ن يتصرف في ا ل و ص ي ة التي وصى بها صاحبها لهذا ا ل و ص ي الناظر في الوقت أ ن ا وقفت بيت وقلت البيت دا هو ت للناس المساكين أ و ل ط ل ب ة العلم ا ل إ ر ا د ة اللي يجي منه يبقى ليه ل ط ل ب ة العلم او هو ممكن مثلا لو الرجل الناظر القائم عليه ارتاى ان ه يبيعه ويشتري حاجه افضل منه وماشي بالك فمعنى الناظر اللي هو بيقوم على الوقف واحد وقف حاد من مال والدي لله وبعدين عين ناظر عليها ا ل د ا خ ل ن دا الناظر على, هذه على هذا الوقف خ ا ص فالناظر يتصرف ي ت ص ر في ف هذا الوقف خ ل بالك والدليل ان عمر رضي الله عنه جعل ح ص ة و ص ي ة ن ا ظ ر ة على وقف وقفه رضي الله تعالى عنه الرابع والاخير اللي هو الولي الولي بلك ق الولايه العامه ة و ل ل ة ا اللي هو ولي امر المسلمين ويتصرف في المال المجهول صاحبه او الاراضي اللي هي ملك الدوله فالولي الحاكم امر المسلمين هو اللي ايه يتصرف في هذا المال لانه ولي امر المسلمين له الولايه العامه والولايه الخاصه واحد مات و س ب ابنه ف وله اخ فعم عم الولد له اصبح الولي القائم على امره فلولاية فنقرا أ المأذون, الماذون لهم قال اصناف الماذون لهم ب ي البيع الاول الوكيل وهو من اذن له بالتصرف في حال الحياه ة الحياة في اللي بيأذن مين اللي بيأذن حال هنحن طبعا قالوا إما الشخص وإما الموكل يعني المسلم نقول الشريعة, وإما الشريعة الوكيل من الذي اذن له الموفق قال صورته ان يعطي, أن يعطي رجل ل آ خ ر مالا ليشتري له سلعه, سلعة أ و يعطيه ا ل س ل ع ة نفسها ليبيعها له فهذا يصح بيعه ل أ ن ه قائم مقام المالك بالتوكيل لحديث عروه ة بن الجعد السابق للنبي صلى الله عليه وسلم وكله أ ن يشتري له أ ض ح ي ة و أ ع ط ا ه دينارا فاشترى أ ض ح ي ت ي ن بدينار واحد ثم باع احداهما بدينار ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في بيعه يعني حتى الصورة أنا ان كانت ا ل ص و ر ة أ نقلت ا ن المعنى خ ط أ لكن ا ل م ح ص ل ة في ا ل آ خ ر انه تصرف في, في المال ب إ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم فباع واشترى ثم رجع بالرفع على النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا ي س ت ج ر في شيء إ ل ا ربح ب ب ر ك ة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أ ل ن الوصي ا ث ا ن ي م أ ز ل له الثاني ل ا و الوصي وهو من اذن له في التصرف بعد الموت صورته أ ن يوصي إ ن س ا ن بشيء من ماله إ ل ى رجل فهذا الموصي إ ل ي ه يجوز له أ ن يتصرف فيما وصى فيه بما يراه أ ص ل ح لما يراه أ ص ل ع وهو ليس بمالك لكن قائم مقام المالك طيب من الذي أ ذ ن الوصي الموصي الموصي فهنا نحن نبعد بس هو برضه لا لا مش هسترد منه مش هستعده منه هستعده لكن هو ا ل م ذ ل ده قال إ ل ي ه إ ز ا ي ب أ ي ببيع وشراء ب و ر ا ث ة بوصي بوصاله لكن الأصل... اصل المال حقي مين أ ي وطيب احنا دلوقتي رجل وصى بمال لشخص معين بهذه ب... بهذا المال, وقال له انت تتصرف في هذا المال او هو لا تخدلك طيب ا ل و ص ي ة يقصد بشخصه ولا هو يتصرف بها في مصالح المسلمين زي النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يزور سعد بن أ ب ي وقاص فقال افاوصي ب س ل ث ي مالي يعني اوصي به ان ه يخرج في سبيل الله ويبقى القائم عليه فلان يخرجه في سبيل الله ده معناه معين بأن هذا المال بان او هذا يوصي لشخص بالتصرف والمقصود هنا بالتصرف في البيع والشراء لكن أ ن ا اوصي ان مثلا فلان الفلاني دهوت ده أ ن ا أ و ص ي ل ه بعد مماتي ما ا ب ق ر ا ط معلش خلاص هذا الملل ثقل له ل ت ص ر ف فيه ك ث م ش ا ل أ ن ه هو ملك ه لكن نقول التصرف ل و أ ن ا ب و ص ي ل ك المال دهوت أ ن ت يعني تنفقه في سبيل الله بعد مماتي ما ا ل ذ ل م م س ل ي ن تخرج في مصالح المسلمين. المسلمين بخلاف الوكاله بخلاف الوقف الوقف هي عين م و ج و د ة ليست در عائد على عين م ع ي ن ة سواء بقى ط ل ب ة العلم سواء ا ل م س ك ي ن سواء ا ل أ ر ا م ل أ و غير ذلك فيقول الناظر الثالث اللي هو الناظر وهو الذي جعل على الوقف لو ان الناظر اللي هو يخجل على الوقف صورته أ ن يقول هذه الدور وقف على ط ل ب ة العلم والناظر الذي يقوم عليه يعني على ا ل و ق ت هذا فلان فهذا أ ي ض ا يصح تصرفه معه مع أ ن ه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه من أ ر ض خيبر وقال تليه حفصته ك و ن ي عليه تليه النظرة حقصة ثم ذ و ا ل ر أ ي من أ ه ل ه ا فجعلها ن ظ ر ة عليه الرابع الولي وهو نوعان قلنا و ل ي ه عامه و و ل ي ه خ ا ص ة ولي عام كالحاكم والقاضي فولايتهم عامه على الاموال المجهول مالكها وعلى اموال اليتيم اذا لم يكن لهم ولي خاص طبعا الولي من اذن له من الشريعه وولي خاص ك ا ل و ل ا ي ة على اليتيم من شخص, كولاية من شخص خاص ك و ل ا ي ة ا ل ع م على ابن اخيه فهو ولي يتصرف في ماله فيما يصلحه فيما يصلحه <تصفيق> ايوه يبيع ديات ويشتري ارض ت ا ن ي ه لا للاصلح ل للاصلح الشيء الذي قيم له قال فكل من قام مقام المالك واذن له في التصرف ب و ك ا ل ة او و ص ا ي ة او و ل ا ي ة او ن ظ ا ر ة فبيعه صحيح لكنه لا يتصرف لحظ نفسه بل لحظ المالك خ لا ص يعني للاصلح ي س نفسه أنه يأخذ ل أ ولحظ المالك إ ذ ا كان هو الوكيل أ و الوصي أ و غير ذلك قولوا القدرة قادر قادر والشراء أكون أكون على تسليمه شرط في في البيع إن لما بيح حاجة أكون قادر على تتلمه أكون قادر على تتلمه إننا حاجة شرط في بيح قال أ ي يشترط أ ن يكون المبيع أ ي السلعه مقدورا على تسليمه من ج ه ة البائع والمشتري يعني أ ن ا كبائع أ ق د ر اسلمها لك و أ ن ت كمشتري تقدر أ ن ت ت ت م ل ك مني تقدر لك قال أ ي يكون البائع قادرا على تسليمه ويكون المشتري قادرا على تسلم م ن ت ق ل إ ل ى ملكه لقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م رجس من عمل الشيطان ف ا ج ت ه ب و ه الشاهد من الايه آ ي ة ق ل و ب ع على ما م لا ل يقدر ي ت س من ا ل م ي س ر وبيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر ووجه ذلك, ووجه ذلك. اذا بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون ب أ ق ل من ثمنه الحقيقي شخنا ذرة بسورة ما ضربش ص و ر ن ق و ل احنا ص و ر يعني انا كان عندي مثلا حصان خد بالك فالحصان د ه اجربت ي فتحت وامعه قاطع وسالح بالبلاد راح ا ن ك د ه فانا طبعا الناس بقى ج ا ي ب توسيني وبتاع فا ل ي واحد قال لي ما ادبعهولي بيعهولي فخد بالك وانا هاتصرف ت ص ر ف و ه واجيب, وأنا هتصرف وأجيب. طبعا هو مفيش قدر على تسليمه انا هابيعوله بس ه س ل م ه ل ه ازاي فمقابل ان انا مش هقدر ا س ل م ه ل ه هتبقى فيه م س ا و م ة في البيع في الثمن يعني الحصان مثلا بخمس ث ل ا ث فهيقولي ل انا ه ا ض د ب أ ل ف ي ن ونص ازاي ع م د ا ل خ م س ة اقولك هو انا ضامن من انت افعلك الفلوس ومجيبوش ا ما وانت خلصت ا ل ل ل م انت بتعرض ربنا وانا هتصرف واجيب نقول هذا يا صح لا لان أ ن ا كبائع لا أ س ت ط ي ع أ ن أ س ل م ه لك و أ ن ت كمشتري لا تستطيع أ ن تتسلمه مني فخذلك قد يحصل عليه وقد لا يحصل فاذا إ ذ قدر ف إ قدر, قدر ان هذا الذي لا يقدر على تسليمه يعني ن ف ت ر ض ن ا إ ن ا ل ح ا ج ة دي اللي مش هنقدر نسلمها يساوي م ئ ة لو كان مقدورا على تسليمه فسيباع إ ذ ا كان لا يقدر على تسليمه بخمسين ك ل م اللي احنا قلناه واضح او او فسيكون المشتري غانما أ و غارما الرجل اللي ا س ت ر ي مني في الفين ونصف هي ب م ي ة وثلاث وخمسين حجم الاثنين يا إ م ا غ ا ر م يا إ م ا غانم يا اما غانم يا ام غارم. يعني ايه غانم و غ ا ر م يعني لو قدر يمسك الحصان ده يبقى كده ايه غانم كسب هي بخمسه م ة د ه ا ب خ ي ن ي بخمس ثلاث خدها ب ا ث ن ا ن ونصف ك د ه ايه غانم ط ب لو ماقدرش يبقى غ ا ر م خ ص ر فهذا فيه نوع من الميسر فيه نوع من الميسر أخبرك فلذلك استشهد الشيخ بهذه الايه آ ي ة ق ل وإن فاته فوغارم وهذه فاته ه قاعدة الميسر و ذ ه قال ع د ة ا م إما اللي الميسر المدجنيك المدجنيك ي يأخذ يا يأخذ يأخذ س ر و خ ل ا ص ة القول أ ن يكون البائع قادرا على تسليم ا ل س ل ع ة للمشتري ف إ ن عجز عن تسليمها كارض أ ر ض ع ل ي ه خلاف ك أ عليها خلاف أ و بيت محجور عليه أ و نحو ذلك فيكون البيع باطلا فيكون البيع ا ب طيب ل ا ط لو ا ل ح ا ج ة د ي ا ت اللي شردت المشتري يستطيع أن يتسلم يستطيع أ ن يتسلم ينفع البيع ولا لا ينفع البيع صلى ا ل ن ب ي الحصان بتاعي نرجع ا ل ت ص ا م برضه الف الحصان. الحصان ام طالع و أ م قافز في الجنه ب ت ع مين الجنه بتاعنا روحنا احنا ل ل و ر ث ة الموجودين رجل صاحب ا ل ج ن ة دي نرجع من الحق ايه ا ل ا ص ا ل بتاعي ع د ى عندك في المزرعه بتاعت طبعا عليها صور و م ح ك م ة مش هيروح شمال ولا يمين بقى أخبرك فعايز أ خ ش اجيب وقال ما, ما تبيع وصندف يقول لعم مش انت هوي ت تتسلمه د ر وخلاص ما ه ما ل ولا يمين تبيعني الآن في فهل ينفع ولا لا ي ف ع ن ف ع ي ن ف ع الشيخ ابن ث د ق ا الصورة البيع الطحيح ل بهذه يستطيع البيع صحيح لكن د ا متضغطش ع ل ي ه عشان هو عد عندك تقول لي بدل خ م س ة س ي ج ا ر ن ونصف لا البيع يتم بصورته الحقيقيه ة ب ص و ر ت الحقيقية لزال أنا أنا أنا أنا أنا قال لا هموا خلاص أقل لي مشكلة طربي طربي طربي طربي طربي تسعين من زي فهو ايه خدوا تبتعي عن يصير فاش لكن ا ل أ و ل ا ن ي بس احنا قلنا ل ي هو ه قاله ل ايه انا وحظي انا ه ط ل ع ادور ا خ ذ بالك وانت خلاص ربنا ايه يسهلك بالالفان ونصف هو ده الكلام بس ف أ م اطم معايا السعر علشان عشان ل عشان م خ ط ر ط ض ل لو قال لي حتى ا خ م س ه الاف ينفع ش لا يستطيع هذا البيع ا غير صحيح لكن التاني ده هو دخل في حياتك مش هيطلع بره ولا شمال ولا يمين دي ا ل ف ر ق بين الصورتين قال ق ا ل الله تعالى يا أ ي ه ا الذين امنوا لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة عن تراض منكم و ع ن ا به ر ا ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ب ي ع الغرر نهى عن ب ي ع الغرر والذي يقدر على تسليمه قد يحصل عليه ا ل م س ت ر ي وقد لا يحصل وهذا هو الغرر وهذا هو الغرر يعني إيه الغرر؟ يعني إيه يعني إيه الغرر يعني أ ن ت تقدم على أ م ر ي ن لا تدري أ ي ه م ا أ ر ج ح لك ف هو الراجل ده قال له بدي اقولي و أ ن ا اتصرف انت خ ذ بالك ده ا س م غرر ل أ ن ت دخل على ح ا ج ة ما انتش عارفها ايه فهو ده معنى الغرر م خ ت ص ر معنى, معنى الغرر أخذ بالك زي مثلا أ ق و ل ل ك بيع الكتاب ده هو ت بالفلوس اللي بجيب ها؟ فانا ل كده ل ب ع ا حتى لو م معرفة الثامن نيجي في وافقت كده ا على ا ل ب ا ئ ش مباشره انت داخل على ح ا ج ة ما انتش عارف ا ذ ا ي ق و ل وصف ر ا ما ي ق ل ك ما انتش عارف فيه ع ش ر ة ولا عشرين ولا ميه زي صور الباقي المنهي عنه هيجي وباقي وباقي وباقي الحبل اللي ه ي ج ي بيع الحصاه وبيع ا ل م ل ا م س ة وبيع ا ل م ن ا ب ذ ة وبيع حبل الحبله كل البيوع ديال اللي جايه خلالك بيوع منها عنه كلها تندرج تحت معنى بيع الغرر بجنيه طب بمين وممكن تطعي فهذه ا ل ص و ر ة منهي عنها فمنها اللي إحنا قلناها دي ما لا يقدر على تسليمه بيع غ ر ف قوله م ع ر ف ة الثمن والمثمن الثمن اللي هو ثمن ا ل ي ه المبيع والمثمن اللي هي ا ل س ل ع ة ا ل ل ي ك ب ا ه فلا بد حال البيع اتمام العقد أ ن يكون الثمن والمثمن معروف زي ا ل ص و ر ة اللي احنا ضربناها من شويه فخد ب ل ك انا قلت لك آه, بيع للكتاب باللي ب ج ي ب احنا عرفنا اليه المثمن لكن الثمن ما عرفناهوش في الوقت ده ينفع البيع لا لا بد ان يكون الثمن والمثمن مع ل و م مع ر و ف هل يشترط في الثمن ان تكون فلوس مال يعني اموال لا يشترط ممكن س ل ع ة ب س ل ع ة ممكن س ل ع ة ب س ل ع ة اعطني الكتاب ب... بال... مثلا بالجهاز ذلك أخذ ده ا ز ذلك ثمن ولا مثمن ثمن, ثمن. اقول ادين الكتاب وخذ أ ب ا ل ده ثمن ولا مثمن ثمن أخذ لا بد أ ن يكون معلوم معروف ولو اشترط أ ن يكون تكون أ م و ا ل فانا اقول م ع ر ف ة الثمن أ ن يكون الثمن معلوما سواء كان نقدا أ و سلعه زي ما احنا ون... سواء فلوس ذهب فضه او سلعه ة الحاجة زي دي و ي ق لانه ل صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر <تصفيق> مثلا بمثل ويدا بيد اي منهى عنه النبي من صلى الله عليه وسلم قال بيع الذهب بالذهب و ا ل ف ض ة ب ا ل ف ض ة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد وسواء بسواء ويادا بيد فهتبيع تمره بتمره هتبيع ذهب بذهب الحاجات المنصوص عليها ت خ د بالك المنصوص عليها ويدخل تحتها الرز معايه فانا اقولك ل انا معايا عشره غرام ذهب هنبيعهم بذهب اقولك ل خد العشره غرام و ا د ي ن ي ا ب ل ه م عشره غرام متقولش ا هاخد فرق المصنعين لا ها خلي ب ا ل تبيعه جايه بعدين بقى, بقى يعني عشان بس منضعش من الوقت وكده كده ج ا ي ة المساله بنقول انت خدت الذهب بتاع ز و ت ك ورايح تبيعه ب إ ذ ن ه ا طبعا بقى عشان احنا اتكلمنا ب ا ل أ و ل ب إ ذ ن خمسين جرام ذهب وطلعت على الرجل الجوهرجي وقلتله انا عايز ابيع الخمسين جرام ذهب د و م احيانا ي س أ ل ك يقولك هتاخد ذهب ولا مش هتاخد ذهب قله ل لا انا ه ب ي ع وسلمني الفلوس واشتري منك اشتري من غيرك انا حر معايه لكن تدفع خمسين جرام يقوم ي ز ن لك ك م ه م خمسين جرام ي أ خ ذ فرق ا ل م ص ن ع ي ة نقول لك هذا ربا هذا ربا لا بد أ ن يكون العقدين منفصلين هذا بعت س ر ع ة الذهب بتاعك الجرامات امسك الفلوس في يدك وبعد كده ايه؟ اشتري ا من ع ن د اشتري من مكان تاني انت حر لكن التفاضل يعني خمسين بخمسين و ع ل ي ه م ز ي ا د ة هذا ربا هذا ربا فاخد بالك طيب ا ل ص و ر ة بقى بالمرض احنا رجل ربنا ج ل ر كلمه في البلد وفتح محل سيبه جواهربي يعني هل حسن موجود مثلا من طالع طول صفحه ردها <تصفيق> مش هينفع لازم تشتريه مش هينفع لازم ع ت س ت ق ي ه فبنته ا ل ش ب ك ة ب ت ا ع ه و ا ل ر ج ل ع ل ي س ه ا قاله يعمل حق الخمسه الاف ل ل ش ب ك ة وطبعا الناس معروفه انهم لازم يحط ا حاجه فملقاش الخمسه الاف والعشره الاف ب ل ل ي ي ح ط و ه مع الذهب فيقوم يقول ل ل ر ج ل بتاع الذهب خ د ا ل خ م س ة دمك وكل شهر ه ق ص ط ل ك حاجه نقول له لا لا يحل النبي يحب صلى الله عليه وسلم قال الا يدا بيد ومثلا بمثل البيع الذهب بالتقصير يحل ولا لا يحل لا يحل خذ الذهب و ه ا ج ب وقه اخذ فلوسه لا يحل يدا بيد ومثلا بمثل يعني لا بد من التسليم في الوقت لكن ا التسليم الوقت بد من ل في إ ذ ا اختلفت ا ل أ ص ن ا ف ذهب بفضه ر ز ا ل ل ه مش مشكله أوه. لا لا يحل ل النبي ي ح صلى الله عليه وسلم وضع الشرط في الربويات هذه ت س م ى الربويات ا ل أ ص ن ا ف د ي وضع الشرط قال يدا بيد ومثلا بمثل فمن زاد أ و استزاد فقد أ ر ب ى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسم الذهب حتى لو هتبقي اقسم الذهب على قد الفلوس اللي ب ق ي و ا ل م س ا ل ة ج ا ي ة قدام في الربا في ف ه ا يقول م ع ر ف ة الثمن والمثمن صوره أ ن يقول أ ش ت ر ي هذا الكتاب بما في يدي طبق إيه كده وهي م ق ب و ض ة أ و بما في جيبي فلا يصح ل أ ن ه غ ر ب فقد يكون أ ق ل من ثمنه ل ك ث ي ر فيظلم البائع أ و أ ك ث ر فيظلم المشتري يقول انا بينك ا اكتدب اللي ب ب ا ل تجيبك لانه هذا بيع غ ر ب لا يحل لا بد أ ن يعرف الثمن ويعرف المثمن قال م ع ر ف ة المثمر نفس الكلام يعني ن ق ر أ ه ولا ص و ر ة واضحه قوله أ ن يكون منجدا لا معلقا إ ي ه ل نكون منجدا ولا معلق إ ي ه المقصود أ ن يكون عيد عليه على البيع على البيع عقد البيع كلام على البيع كذلك <تصفيق> يعني ا ن ا ه ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا دي صورة من صور ا ل م ن ج ا خ ا سلم ا س ت ل م دي صورة من صور ا ل م ن ج ا طيب خ ا ا ا ا ا ا ن ا ا ل ف ل و س بعد يومين طيب ه ا ت ا ل ف ل و س وخذ من ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا هذه ك ل ه ا صور ل ل م ن ج ا ن ع ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا س ل ع ة ع ش ر ه خ د ا ل س ل ع ة هات العشره ده منجز واعلى صوره المنجز يعني منجز يعني ايه في الحال في الحال. او ل ل ح ا خ د ا ل س ل ع ة وبراحتك الفلوس ه ت ه ا ل ي بعد يومين او ث ل ا ث ة معايه دي صوره من صور المنجز او هات الفلوس وخذ م ن ا ل س ل ع ة ب ك ر ة او بعد ب ك ر ة واضح او خ د ا ل س ل ع ة واقصتني فيه كل دي صور من صور ا ل ي ه المنجت. لا بد أ ن يكون البيع في ص و ر ة من هذه الصوره أخذ بالك. لا, معلّق. إيه اللي لا معلق لا يكون البيع معلق يعني أ ن ا هبعلك لما أبوي ابوي ج يجي من ا ل حج نقول واجب علي أن واجب أوفي علي بمسألة البيع بيع إن أنا, يلزمني إن أنا البيع يلزمني يلزمني؟ لك الجهة يلزمني لك ده ده أغير الشرعية يلزمك أن توفي、بواعدك. لكن من ج ه ة البيع ك ص ح ة وقبول لا يلزمه ل أ ن ه بني, بني على باطل اصلا ل أ ن البيع كان معلق على إيه؟ على شيء واضح الكلام فالمنجد أ ن يكون في الحال بالصور اللي احنا قلناه المعلق ان انا أقول أ لك هبيع لك ا ل س ل ع ة د ي ه اربع ش ر جنيه بس ف أ و ل رجل ف أ و ل رجل أ ن ا كده علّقت, علقت البيع البيع نفسه قلت هابع لك لما ينتهي الشهر او في موسم الحج نقول لا هذا البيع غير صحيح لماذا لانه معلق طيب ينفع اقولك هبعلك ان شاء الله ينفع اقولك هبعلك ان شاء الله يعني هبعلك ده دلوقتي ان شاء الله كده معلق ولا مش معلق معلق لكن هذه الكلمات تقال للاستبراط كلمه ا ل م ش ي لكن الكلام اللي بناقوله إن هبعلك فانعلقت البيع فأنا على شيء معين نقول هذا البيع معلق لا يصح يعني لما تيجي الشهر اللي احنا نتفقنا بين البعض الشهر ينفع تروح للقاضي تشتكيني و ت ق ع د ض رجل كبير وتاخد ا ل س ل ع ة مني رصد عني ولا لا. لان ل البيع اصلا غير صحيح بيع معلق لولا من تظرفني وعملتني ولمنجده لان انت اصلا اتفقت على ص و ر ة غير م ق ب و ل ة في الشارع اللي هو تعليق ا ل ي تعليق ا ل ب ي ت الصوره واضحه تجوز ماشي. ماشي. التم... العقد تم ا العقد تم. لكن ع ق د احنا اختلفنا في ص و ر ة القبض والصرف مع ايه اتفقنا على ص و ر ة معينه زي التقصير <تصفيق> لا أبا لماذا ل لانه قرض ل أ ن ه قرض دلوقتي ب ا ل ص و ر ة دي أ ن ا قلت لك الدين ي شخي عم الف د ي ن أ ل ي ن جنيه ط ي بس خد الألفين جنيه ب لما يطلع الموسم تديني ايه المحصول بتاعه على وقتها يعني م ا ف ي ا ش مشكله على وقت ما أ ن اديني بقول لك ا الفلوس و ه س ل م ك بعد و ك ر ه س ل م ك بعد اسبوع هسلمك بعد شهر هذا على ح س ب الاتفاق بس سواء ا س ا ع ت ي ن وجيش تقولي يا اخي الغله كانت لما جيت ادتك الفلوس كانت بكذب لا احنا اتفقنا ان انت بتديني في ا